غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لا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 وَإذاَا لَقُ الذيينَ آمَنوا قالوا آمََّ وَإِذاَا خَلَووا إِى شَيَطينمْ قالوا إا معكُمْ إِ مَا نَحْنُ مستتهزئون اللهَّهُ يَسَْهْزِئوا بهِهِم وَيَمُدّهُم فيِي طُيَانِهِمْ يَعمَون.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 او كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِن قبلكم لعلكم تتقون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 وَبشرر الذيينَ آمنوا عملُِ الصّالحَات أن لهم جََّّات تجر منِن تحت الأنهار كلما رزِقُ منِنهاَا مِن ثمَةِ الرزْقًا قالوا هذا الذي رُزقن منِن قبل وأتُ بهه مشبهه وَلَهم فيها أأَزواجُ مهر وَلَهم فيِيها أأَزواجُ فيها, فيها خالدُ